طبعا كده اللي بعده كانت ايه وعلى العرض بتاع الشغل عشان على البروتوكول طبعا اللي كان على الجيد تمام وصلنا اللي احنا عملنا على وفي ان كل والحاجات اللي ممكن تمنع بتاع تمام احنا قلنا ان احنا بنعمل عشان لازم نشيل على على دي والنيوكروتيك تيشو هنا دي عشان التيشو يعمل ان انت لما تيجي تخيطها يلت مع بعض او مع بعض تمام الخطوه اللي بعد كده انك انت تبدا تدي الحوامل الانت في التشره بتاعك طيب احنا بنتعامل في ممكن نتعامل مع الحيوان على او نتعامل مع حالة انك انت عامل سيرجيكل انت عامل فتح وتتعامل مع مع الفتح الجراحي تمام مش فتح جراحي اسمه تمام يعني هنتعامل معاه زي بس ايه الفكره بقى لكن انت هيقعد معاك الكلام بس في التحكم من المضخه الحيويه انت لما تيجي هيونج على مرحله الاسلندر هيدي له المضخه الحيويه انما انت لما تشتغل انت مثلا المضخه الحيويه بتاعك بيشتغل بعد ثلاثين دقيقه يعني بيوصل على اللي تمام والمفروض انت هتعمل دو تايمينج للاند بيج ادمنستريشن ده انت, انت هتستخدمه قبل عمليه نص ساعه بحيث ان انت اول ما تبدا العمليه بتاعتك يكون على دتر الاند بيج موجود في البلادنا بتاعت الحياة. تمام وبعد كده نشوف بقى الدواء بتاعك ده الجرعه الحاجه بتاع ده بيستمر في الدم قد بيستمر في الدم في, دم في, دم في دم بيستمر ساعات حلو بتاعتك لو ساعات انت رايح بقى 1000 بيوت بيوت بلازما ثاني المعدل الطبيعي بتاعه لان انا لازم طول ما انا شغال انا انا طبعا انا طبعا معطوط كويس من ضغط كل حاجة. بس انت بتنقل نفسك في كل ليه احنا واحنا عارفين كده في حاله طبيعية ممكن ممكن لو جالك انفيكشن تقدر تتعامل معاه انما حته ان انت دخلت الانفيكشن جوه جسم الحيوان ده بيبقى هو اضعف بكثير ان هو يعرف تتعامل معاه تمام انت خلاص انت زرعته كله جوه جسمه فعشان كده احنا بنحاول نامن نفسنا من كل حته نشتغل تعقيم كامل مش بقول ده عشان مش تعقيم كامل وتشتغل بالانتبيوتكس طيب هل هل انا دلوقتي شغال في عمليه هل انتي طبعا بتنططين المشترك في التعقيم ده ما بيبقاش يعني على الوصول ده يعني تمام خالص فانت هل انت ما انت شغال ممكن تستخدم ادوات مش معقمه ولا لا طبعا ما ينفعش يبقى احنا عندنا الانتيبيوتيك هو اساسيتيوت واسيفتيك هيكس يعني ما ينفعش اديته <ترجمة> عشان استخدم <ترجمة> انك انك ما تعقمش <ترجمة> كويس تمام لازم تستخدم الاندوبين فيجن ده ايه طيب مشكلتها مع انفكشن ايه واحد دايبيت. دايبيت دايبيت دا في الوركس والتشامبس والجلوكوز بتاع الصوت الشرايين لو بتعمل رايت قلنا ان ده 1000 معناه ان الرايت بيزيد المناعه بتاعه كل ده قل اي ديشن تعطي بيس ده خد بالك جلوكادات عالي من البير تمام طب لو رايت كورتيكوسترويد. اللي هو ده واخد كورتيكويد كورتيكو بيتعالج بالكورتيزون الكورتيزون بينزل المناعه وبيقلل البروليفريشن البرو البرو بتاع الكوسايز يبقى انت لو على لوكيشن بتاعك عامل كورتيزون يبقى عندك اولويه انك لازم حتى لو جاي البيشنتس اللي عندهم النقطه دي اه البسط الجليز أو عنده مشكله في الدوره الدوائيه الطرفيه معناه ان عنده, عنده الدم اللي رايح ده تمام او عنده حالة يوريميا او عنده يعني يعني يعني يعني يعني عنده, عنده ربشة في البلادر ثقي بين من اليوريا مش في الدم بتاعه احنا كنا قلنا قلنا دي في الازر فكان الحته دي بالجدري اصل بالجدري كنت قبل كده ان احنا لو عندنا الحيوان كده وده وده ماشي من هنا في ماشي هنا بصوا لو حصل عنده ربشة في, اليور. في اليوريسرا بتاعته اليورين بيخرج بره صح كنت بقول لك ان ده اسمها لوكال ديفنس ريز يعني ايه اليوريا واليوريك اللي في دول يعملوا دي على طول دي الحته اللي مش طيب المهم لكم على ده لما يكون في ان هو يبقى طبيعه تمام لو كان لو كان الجرح او كان اسيدنتال جود الحاجتين دول هيبقى اتوقع بتاعت ملوث كده كده تمام الجروح بتاعها إيه؟ يعني ايه يعني حاجة. كيف يعني حاجة. يعني ايه جرح في البدنيه مثلا حيوانات ال مثلا عندها جرح في البدنيه وانت خيارات الجرح ده لازم الجرح ده انت هتو مطاق وانا ما حصله كنتميليشن. مطاق تبديها بلعات عدل ما يحصل الجرح ده ده. تمام؟ المحترم اللي انا استخدمه في يكون ان هتو بيبطيك بتاع بل كيه لما كده لديهم فاول فاول حاسة بلون. ان احنا فيحصل عندنا كنتميليشن يعني بيخش مواد كنتميليشن كده كنت ده جرح. كنتميليشن قلنا انك انت تقدر تغسل الجرح وتشيل كل ده ان انت تعمل على الانفكشن في اول 6 ساعات صح بس وانز ان البكتيريا قدرت تدخل التشو هيبقى صعب عليك انك انت تغسلها وتنضفها يبقى الحل الجدئ انك انت تستخدم انتيبيوتيك تمام فالانتيبيوتيك هيعمل ايه هيقعد يقتال في التشو لحد ما يوصل للبكتيريا والمؤز تمام بيكون ليه ليج بود بريدشن ابيلتي يعني على الميكرو اورجانيزم اللي انت بتفكر فيه انا مثلا كنت في جي متوقع عن عندي الكيلو فتكون فتقول مستخدم بتستخدم انت يكون كويس عشان يضربه تمام اتوقع مثلا ان لما بتشغل عملية في شرع في العظام هيحصل استر انفكشن فتقول تشتغل على الاستاد واضح كلام ده شغال على البكتيريا أو الفطريات أو البكتيريا اللي أنت اللي متوقع من عمليات. تمام؟ تاني ان هو يكون يكون يكون اللي هو mediation مشتغل لمدة طويلة علشان ما يفشل كل ما كم مرة شغلت عمليات أنت تعرف تعمل بيتوس من تمام؟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 اول احتمال يعني احتمال بعيد اول احتمال انت كرعة, كرعة ان انت لو صغيره اللي انت مش هتقدر البكتيريا هتقدر عليه كان احتمال ان هو يتواجد البكتيريا ريزست رابع بحيث تكون عارف ال عشان اول ما يخلص المده بتاعته تروح على جديدة. تمام عشان كده أنت في أنت في البيت يقول لك أنت بتاخده مرة عط في اليوم وأنت في البيت يقول لك أنت بتاخده مرتين في اليوم صح؟ مش ما؟ هاي بعد كده احنا بنستخدمها في فيت ان دي تروح جاي على الجرح ده وتروح سايب الحته الاخيره فيه دي ما تخلطهاوش. يعني الجرح خلاص بس اخر من ده ما تخليوش وتروح عامل بريشر باندج تلف المنطقة دي جامد بالبريشر باندج بحيث ان انت اي فلود يتكون ما يلاقيش منها من ايه من دي دي دي على اللي انت الفلود السنود دي لان انت ما سمعتش شايف ان الفلويد جوه واول ما يكون فلويد الفلويد على خارج ومين مصر? مصبر اللي بره ده تمام الطريقه اللي احنا عندنا بنعملها باكنج من جوه كده أو اول ما بالشاش وبتسيب بتاع الشاش بره تمام بس الكلام انت بتعمله لو كان في كافيتي مش لو لو كان فيه كافيتي مش لو <تصفيق> ده احنا قلنا الوسط الموضوع تحت الجلد، بيبقى لده كويسه جدا الانفكشن. اي هاي يبطل يا اتوش ده. الإنفشن اللي كان عندك تمام واضح واضح الكلام ده المنظار اللي هي لازم تشوفه ده المنظار بقى انت لو عندك واحد عايز يعمل عمليه بطن مثلا بالمنظار من ماشي بروح الدكتور فتحي فاتحه في المكان ده بالمنظار من وفتحها ثانيه هنا يدخل منها الكاميرا يعني فتحه يدخل منها منظار وفتحه يدخل منها من الكاميرا المنظار ده اللي بيخش يعمل باقي العملية. والكاميرا دي لها هتوريه هو ممكن مفتح فاتحة قلتا كمان عشان لو كان عايز يوصل للمطقة تمام؟ كمان؟ فمعضة العمالية التي بتمت لو واحدة عايز تستخص الس... الزفرة او عايز شيء ازايزة الكملتها تروز تعمل في المرضي. تمام؟ فدلوقتي تبقيتها بعد ما خلص يعني ايه بروح بروح شايفين الفتحة اللي هنا دي بروح دي. احنا بتاع صح؟ بتاع احسن طريقه تعمل ماده الماده انها دي ان انت تحطها من فتحة. وتمشيها تحت الجلد خرجها من فتحه الجلد علشان تبقى ثابته مش هتبقى ثابته لو حطيتها على طرف الجرح كده هتبقى مضطر انك تقرص عليها بالظرف عشان تتثبت لو قرصت عليها تمام ما انت مشيها تحت الجلد هي بتبقى كده واخده كده واخده طبيعي كده تحت الجلد تمام تعديها .Eh... uh... ما من الاسكين والعضلات تحط من الصفحه دي تمام وبعدين انت بقى جه في الاخر فيه الجرح ده بقى كل يوم بينزل فيتشرز قلنا كلامنا قلنا لو يوم وبعد كده في يوم بعد كده في ثالث يوم 100 يبقى انت بقى عامل مانزلش حاجه كده ده انت ايه اللي فيه ديليت؟ الديليت بقى نازل وفيه صديق نازل معناه حصل جرح اللي ده حصل صح تمام يبقى او الكيسة اللي هيجمع دي هتفدي من كوانتيتيف يعني إيه؟ يعني انت بتعمل كواليتيتف اسيسمنت يعني بشوف هو عامل ازاي في الكلام في دم نضيف في, في في اي خلايا في اي خلايا غريبه الكلام ده كده بنحكم عليه ان هو الفلوس ده طريقت عامل ازاي كوانتيتيف يعني attack على كمية بتاعته بتزيد ولا بتقل ولا مستوى ولا تمام لان الى درينج عشان تعرفين. انا نعمل حالات ايه اول اول حالة. الحالات اللي انا بعملها لو انت عندك جرح مثلا ده جوينت اهو وفي وفي سكين فور جوينت انت وانت بتشتغل وانت بتعالج البريبر بتحاول اكدت تشيل على قد ما تقدر في البروتين تيشو بس ما بتحاولش تتحفر قوي في التشريحه انت لو حفرت ممكن تفتح الجينتكس كله اللي ما توصل انت بتبقى مضطر في حالات زي دي انك تتخبط على قد ما تقدر بس ما تغلطش قوي فبتبقى متاكد ان النجاح بتاعك حصل فيه شويه كونتمينيشن تمام فانت متوقع ان انت منه وديلي فلما تيجي الخل الجرح ده هتقول مركب منه الدنها عشان انت بالله ان الناس شرط انت عارف انك انت ما عملتش برايفت كويس لانه يمكن ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان اللي ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان تمام? هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون ان يكون احنا قلنا ل... قلنا ان احنا بنعملها مانجمنت ازاي بالدريبلسمنت وقلت لكم ان احنا بندخل ورد من المكان اللي انا عايز اصرف منه الفلوس والان الثانيه تدخل منين وتروح معديه من تحت الجلد والان التانية تدخل من مكان ثاني في الحته دي انا اللي معديه من تحت الجلد عشان تبقى مسكنا نفسها ثابت تمام ممكن لو انت شغال مع كاند ولا حاجه ممكن نروح ندخل غرزه كده من تحت الاسكين ونروح نعملها حوالين ده عشان تحس ان هي ثبتها عشان كل ده كله بيتم عادي يعني مفيش اي مشكله فانت شرع عمليه المحفظه كلها مش حاجه لما نعمل القرارات دي تمام يبقى ده درين او درين الدرين بت بتعمل <تصفيق> <تصفيق> حوالين حوالي المكان اللي خارج منه الدرين ده وتبدا بقى تقيس كل يوم في كل يوم كميه الفلوز اللي خارج عامل كوانتيتيف اند كونستيتيف ده انا حاول تخطوها في أي مناسبة. ماشي? دكتور على الهاتف سلامي وكان المعجب تمام? في اي فم حضر تمام? لما بينزل من الـ من الـ من الدريم في الكيس تمام؟ ممكن تحصل من الدريم. مش ترندي، مش ترنادي، فورم بادي، مش دي فور ممكن ممكن علشان هي موجودة هو الجرح آخر يجيله بتاع الجرح تعمل إيريديشن للجرح بتاعه. في إحتابة تاني انا كنت عشان ممكن البكتيريا المتسلقه وصلت عليها ودخلت هو بيحصل أساند الإنتفجش. البكتيريا المتسلقة تمشي في الـ على الهزار بتاع الهزار. تدخل جوه. تمام? وتدخل المكينة جوه الجرح. تلاقي جوه ايه بس. راح عامل ايه? راح عامل ايه? راح عامل تمام? ممكن ممكن الابن... ممكن الهزار دي نتيجة لانك انت هكتبت عاملها بالهيشة جوه الجرح وخيط. ممكن انت تكون قرص شرعة عليها على القرص. فاللي يحصل الهزار تتساد. فما تقومش من الوظيفة بتاعتك. اللي انت خايف منه. الهزار تمام <تصفيق> انت طبعا انزلت التحلق هنا كان هي ما تبقاش كويس علشان كده لازم نعديها من تحت الجنب انما لو انت كنت تحت ال... لو انت إن كنت, كنت شغال مثلا في الجنب هيبقى صعب عليك انك انت تمشي المسافه دي انا لك الكلام ده برضه شغال في انما لو ده شغلت في الرجل هتحطها في جنب وتحاول تنقل الوزن بره بعد النقطه تمام فغالبا هتلاقيها عامل. علشان كده لما بيحصل الموضوع ده في شو حرارة تلافت فرمات ضغط بيصيد فتح في ويصيد الغرز ما يتنهيش عشان يخرج يعني ماشي حطينا قلنا ان احنا بعد ما بنحط على الجرح عليها صح انا وصلت للمرحله اللي انا عايزها ان انا خلاص حضرت الجرح ده علشان اقفله واروح البيت صح طيب طب كده انا حنقول معنى رود يعني قولت البرايكينت بشير دي بايتلايت او نبروتكيشو والفولو باديس ليه? علشان دول هيمنعوا الهيلين بتاع الجرح. ليه? علشان احنا قلنا ان الجرح لما بيبقى بالمنظر ده وما في نبروتكيشو هنا لو انت خلطت على نبروتكيشو دي ان نبروتكيشو دي مش هتقبله مش هيحصل هيلين مش هستحموا بعض صح؟ لان احنا قلنا ان احنا ما بيبنين نخيط اللي بيحصل احنا لسل اصرا ببتشو من بعض عمليه عملية بتاعتهم. لما لما هقوم كده كده عشان يحصل بين الاثنين يلتصقوا ببعض ويحصل فيوجن ما بينهم او في تمام طيب معنى انا هعمل رودو كلوجر ان انا الجرح هقفل الجرح من ده يعني في الجرح احسن ما اتفق في الجرح لما تكون التيشو هتتقبل الجين يعني ايه التيشو التيشو هتكسبت او هتكسبت جين التيشو دي ونضيفة مفيش فول بادي مش في انفكشن مفيش اي حاجة ساعة اما ادخلها هتبتان معكة تبقى زيك فول لو كانت مش سليمة لو كانت ديكروتك لو كان حصل فيها كنتميليشن وكان فيها فول بادي لو كان فيها انفكشن يبقى ديش دي مش هتتطبل كلوجر ولو انت عملت كلوجر هنس... هيبقى اسمه بريماتيو كلوجر يعني بريماتيو كلوجر يعني انت قفلت قبل الاوايض انت انت لا هو المفروض انك انت تعمل خطوات قبل ما ترسل التاكيله دي فتعالوا نشوف الانواع بتاعت اللونج كلوزر بتاع الجرح النوع الاولاني بتعمل او وانت متأكد سليم أو المقاية هي تفصل معك وهي بتدري فور وهي تصله من بس من الفحص ابيض فيها من ما فينه غرض بخصوص القصة عليه. لا بس انت كل اللي ما حصلش إنفلكشن الجرح ولا رح ولا في فور هي يعني جيني يعني المنطقة اللي هنا دي اتعبه بكمية صغيره جدا من الجرانيوليشن تيشر وتروح مدخلها من فوق بخلطه ابيض غريعه خالص ما يبانش يبقى انت كده الغرزة بتاعتك اللي اول المكابه بتاعتك عملت لك هيرينج حلو كوزمتك هيرينج لان الهيرينج ده منظر الجمال بتاعه حلو تمام طب ايه الكاركتستكس اوفشن تينشن هيرينج ايه التيشر اللي لما فيه تخيطها هيعطيها هيرينج بالفيرنت تينشن التيشر اللي هي فايل والبلاتس اوف بتاعها عالي <سؤال> مفيش في هو فيش هو فيها انتجريشن ولا فورين وان فيها اي يعني السكن كامل قدام ساعتها لما اقربهم بعض هيلتحموا ببعضه ولما يحصلوا في الاخر هيتنف بايه مش او في في في مش هيبقى في, في, في, في, في الجرح انا عايزكم تكتبوا بقى حتة دي الخمس نوع دول دول يعني دي العالات اللي بتقول لك اقفل الجرح ما ينمجش ونخفش. الجرح ده هيليم وهيبادات فل. طيب. تعالوا نفترض ان انا ان انا كان عندي جرح صغير، بس جرح نظيف بس انا شاكك انا شاكك ان هو فيه انتميليشن حفيف. لان الجرح ده من الاخر. ادى الجرح ده خلاص على طول ساعتها وانا واقف لا جرح ده مثلا عدت عليه تقول خمس ساعات خمس ساعات وفي المرحلة دي انت هتعمل ايه مش هتقفله على طول كويس وبعد كده لما تتأكد ان هو نضيف ترفين يبقى ده ديليد برايبر عندنا لان انا فيه على خفيف كده في الحته دي انا شاكك ان في كونتامنيشن فمش هقفل على طول استنى كويس اغسل الجرح مره و2 و وبعد كده اقفل لما الجرح تاخد نوع من تمام يبقى لك ان في بوردر لاين كونتامنيشن يعني ايه يعني انا على ايه على الشعر اللي ما بين الكونتامنيشن الشعر اللي ما بين الكونتامنيشن والكريم تمام انا هنا تمام الجرح ايه انا شاكك بس ان هو كونتامنيته فهغسل فيه وانضف فيه عشان انا عشان انا احس ماشي النوع بعد كده اسمه سيل في <صفيق> سرده فيشن <تصفيق> مش هتسيب الجرح خمس ساعات نظفه لا انت شايف بعينك شايف بعينك ان فيه يعني عارف الجرح بس الجرح ده مش قديم والجرح ده مش نبروتيك. يعني الجرح ده سنه ما نظفه هيحصل هيحصله ماشي يعني انا شايف ان الجرح ده بقى ايه عليه جروس <تصفيق> انا شايفه بعيني بس الجرح صغير لو انا خيطته هيلم معايا ولو انا نظفته كويس وخيطته هيحصل له تمام هعمل ايه مع الجرح ده هتسيبه ممكن مثلا تمن ساعات 12 ساعه ممكن تسيبه لهم من كام وتقعد تغسل عليه وتنضفه على مثلا كل ست ساعات مره لحد ما تتاكد هو بقى نظيف ما ماشي انا هسيبه عشان احكم عليه لان احنا قلنا نعمل احنا على الفيتشن صح على الفيتشن ولا على الانتيميشن طيب ايه ايه ده المفروض اللي تتعاملنا. انت تعمله انت بقى تنظف على الفطح على ما تلاقي ان هو وتروح له خيط مين اكثر ايه بيفكروا ان هم يروحوا شايلين الجرح ده لو كان الجرح صغير يروحوا مقفلينه كده من هنا يروحوا قورينه كله وشايلينه ويروحوا قافلين الجرح تمام؟ لو كان ما كان فيه مسا عميانك في زنقبة وانت متأكد ان في كمية من الاسكن تسعرة انك انت لو شدت ضد من الاسكن اعطى عرفت خيط. تمام? يبقى اللي ما فيه وبعض انتكاترة بيفضلوا الحال ده. انك انت بتعمل لكل اللي هنا دي. وابعتها القفل. ماشي? انت عارفين ان كل الجروح تا فيلم تيشو صح? كمع? احنا ما نتعور. قدت لعندنا ناسيك بام كده جوة الجرح. الجرح تيشو. مهما كان الجرح صغير. جرح من جوه كل كل الانظمه بتاعه البروجكت دي هيحصل لها من جوه الفرق هيبقى في كمية في كمية الجرح الاولاني ده لمل في ايه لمل بخط الجرح الثاني ده في كمية اكبر شوية الثالث الرابع اللي هو السكندري كلوزر يعني السكندري كلوزر ان انت بقى مش هتقفل دي ده خالص لان انت عارف ان الجرح اللي قدامك ده كنت امينيت مش هدخله خالص مش هدخله خالص هتسيبه لحد ما يحصل له هيلنج في السكند يعني ده جرح كبير وفي ديفيكت كبير في السكن وانت متاكد ان الجرح ده كنت امينيت هتعمل معاه ايه وخالص طبعا بنحط عليه كل يوم ده ونطهره كل يوم ونسيبه حتى ما يلم لوحده هيلم لوحده ازاي يبدا يحصل له بيسلايزيشن بتتكون اللي هي اول طبعا الجرانيوليشن الجروح اللي بتلتئم بالسيكند انتنشن انتنشن تتميز بان هي من جوة لبره تمام طبعا الاولانيه دي بنسميها المسير أو اول طبعا جرينيشن تشرو بعد كده نبدا يتكون عليها قره ثانيه كده تبدأ الحواف بتاعت الجرح دي في على نفسها لحد ما الجرح ده يتقفل وفي الاخر الجيل اللي هيلنج عشان كده بنم يمشي دي بيبقى اري اري سكار يعني على الجبال بتاعها اه ده لا بالنسبه للتشاور بتاع كام بس بيقول .طبعًا عنده طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا طبعًا ده, ده طبعًا طبعًا ولكن هذا هو مجد من المشروع ماشي? يمكنه ان يكون هناك جدا يمكنه ان يكون عشان كده يمكنه دلوقتي يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان ان يكون هناك من ان ان يكون هناك من يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان كده ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان عشان انا المهم يبقى احنا عندنا لو عملنا لو حطينا لو حطينا العسل وكلمناكم بقى العسل ده يعمل لك احسن انواع الجيلي ليه لان العسل ده بيبقى فيه كولاجين ده بيخلي تشير الاحصاده اللي تحت بسبب العسل بتبقى تبقى مرنه تبقى فلكسه زي النسيج بتاع الاسكين طبيعي تمام عندنا حاجه تانية ممكن نعملها حاجة اسمها الشوبردين له مجموعه حاجات مميزه يعني الشجر دين. الشجر دين هو ايه شجر وتدين. بيزيب بروح بروح حافة على البتادين وتقعدوا تدوهم بعض فكان نروح ضايف الشوبردين بعض بعض ما يعملوا او البيست طبعا البتادين بيظهر قوي جدا والسكر هايبرتونيك على البكتيريا بيفرقع اي بكتيريا وبعدين طبعا البكتيريا طلعت شرب وعصره لو حطيتها على البرتقال بتاع العسل لحد يا رب في الدورق ده البكتيريا برضه ما طلعتوش ليه علشان ثلاثه الجو البرتقاله اتفرقع صح هايبرتونيك من غير انت السكر يبقى السكر دي لما حلو جدا في علاج الجروح ماشي عندنا حاجه ثانيه اسمها saline محلول ايلي جليسرين ماليزيا. جليسرين ماليزيا. جليسرين ماليزيا هتا مستخدتها بكارك السادريات عن جليسرين. جليسرين مع كابر صدفيت. انا يعني. مع مع الجلسرين. الجلسرين ده شوية طيب. عندنا طبعا الاستريز على البيبر سنس سبريه ده حد ده على الجانب. ماشي علشان ايه علشان برضو ما ملزأ. أحسن. أحسن دي بقى في لما نبدا نكلم على الروم هقول ان ممكن كلها ممكن نزرع مكان خلايا الجذعيه خلايا الجذعيه على الجرح المكان بتاع الجرح حصلت فرنجيشن نفس ان تمام او ممكن احنا مواد في المكان ده اسمها لازم دي طرقه بتاع الخلايا بتاعت السكن اصلي بتاعنا ان احنا المكان اللي فيه الجرح ده ماشي رابطة هيبقى في الاتهو ايه? اول حاجة اعمل الجرح. الحيوان صح. استعداد لو تمام? تاني حاجة ان هو يعمل لأي من الجرح. تانية حاجة ان هو يعمل الحيوان ده ان انت تخليه عنه يستريح ما يتحركش عشان ما يفوتش ماشي? ممكن معظم في فيه كتير جوينز كده. ولا كده. في جراحه جوين اللي لما تيجي انت تخيط الجرح ده لازم لازم تجبس رجلي الحيوان مش تعمل له مش تعمل له رباط ضاغط باندج ده على فكره بيقدر تحكيها رباط الضغط الضغط باندج والجبس جبس لو في خياطة على مستوى جوين لازم تجبس رجل الحيوان نض ضبعه على الاقل حتى ما يفتح صغير الجرح تمام انت لو جرح فوق فوق الجوين لازم تعمل حاوي ضغط او تعمل باندج يا دكتور نبغى علشان ما يعرفش فوق الغرفه كل تمام في حاجه نسيتها البيت النقط الاشاره كل زاويه